أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر ti والأرض بالحق pa icha i leè poum woè mm -hmm. What well, my God ما أشرف وَنَذَرُكَ كلمة ثِنْ كشجرة شَجَرُ فِي غَضْبَتِي نَجِدْتُ فَسْمَ Thank ơ nu neo My. وتقصر لكم القلك لتجري في البقر بأمره وتقصر لكم I'm <laughs> یمود <تصفيق> رغم وإن دُلَّا وإن كَانَ بَسْ رُغم لِتَزُولَ مِنْهُ الجبال ليجزي الله كل نفس ما تسبت إن الله سريع الحساب ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله